الجواب وقبول الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا داك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 كمين وشمال كلوا من رزق ربكم واسكروا له بلدكم طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنة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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارثنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا بعض بين أسفادنا وظلموا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إبنيس ظنه فاتبعوه إلا فريقا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 ونذيرا ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاثرون عنه ساعه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 احفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهاؤلاء إياكم كانوا يعبدون